الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة الحمد ل ل رب العالمين قيوم السماوات والأراضين رب المرسلين رب الغر حبيب المبعوث بخير العالمين السماوات الخلايا والصلاة والسلام على سيد حبيب رب العالمين إمام المتقين قائد الغر المحجلين على أجمعين قيوم سيد دين ا ل ه ا د ي إ ل ى صراط الله المستقيم وعلى آ ل ه وصحابه أ أ ج م ع ي ن مازلنا أ ح ب ت ي في رحاب نبينا صلى الله عليه وسلم و أ ع ظ م م ت ع ة أ ن نعايش أ خ ل ا ق ه ا ل ع ا ل ي ة و احتماله العظيم وهو يعامل نساءه و ينبغي أ ن ت ع ل م شيء يعني الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ ع ظ م حكم التعدد في حياته أ ن الله عز وجل أ ر ا د له أ ن يكثر من عدد المطلعين على بواطنه كما قال الحافظ ج ر ل ح ا ا بن حجر رحمه الله تكلم عن حكم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء الكفر قريش كان بيقول و ا ساحر وما و ب ي ج ي و ا كلام من وين ربنا جاليهم الزوج كتار ل أ ن ه نساء كثر يطلعن على خفاياه وكذلك لتتعدد مصادر نقل حركته ا ل خ ا ص ة ل أ ن ه رجل فوق ا ل ع ا د ة نحن نحتاج إ ل ى أ د ق تفاصيل حياته وما أ ح و ج ن ا في ظل الانهيار ا ل أ س ر ي الذي اجتاح العالم والتفكك الاجتماعي والاشكالات في البيوت أ ن ننزل و أ ن نجعل من حياته و علاقته مع نسائه و زوجاته أ ن نجعل هذا بلسما و دواء لنا طيب في ا ل ح ل ق ة دي ا ل ح ل ق ة ا ل ف ا ش ة تكلمنا عن ا ل م ل ا ط ف ة و ا ل أ ن س والاستماع و كذا في هذه ا ل ح ل ق ة س أ ت ك ل م عن أ ه م ق ي م ة مع ا ل م ر أ ة الصبر والاحتمال شوف زور جاني قال لي يا شيخنا أ ن ا داير لي م ر ة ك ا م ل ة أ ق و ل لاقنع أ من العدس في الدنيا و ر ج ل الاخره بل واضح كده ليه النبي صلى الله عليه و سلم قال فاستمتعوا بهن على عوج هن ا س ت و س و ا بالنساء خيرا ف إ ن خلقن ا من ضلع أ ع و ج و إ ن أ ع و ج ما في الضلع أ ع ل ا ه ف إ ن ذهبت تقيمه كسرته وكسره طلاقها لقد صبر محمد وتجلد حتى نال محمد صبر النصره حتى كان طموح محمد موجها ب ا ل ك ل ي ة إ ل ى هدف واحد فلم يطمح إ ل ى تكوين إ م ب ر ا ط و ر ي ة أ و ما إ ل ى ذلك حتى ص ل ا ة محمد ا ل د ا ئ م ة ومناجاته لربه ووفاته وانتصاره حتى بعد موته كل ذلك لا يدل على الغش والخداع بل يدل على اليقين الصادق الذي أ ع ط ى النبي ا ل ط ا ق ة و ا ل ق و ة ل إ ر س ا ء عقيدته لامرتين في كتابه ت حديثكم ا حديكم ن م ا ذ ج النموذج ا ل أ و ل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا رجال نغلب نساءنا من قريش فلما أ ت ي ن ا ا ل م د ي ن ة وجدنا رجال تغلبهم نساءهم يعني قال المر ا ل ق ر ش ي ة ما عندها مع الراجل كلام لكن في ا ل م د ي ن ة م ا س ك ا ت ا ل رجال ص ح ق ا د ر ا ت على رجال وكذا عمر الخطاب يزوجون ا ن ص ا ر ي ة بغت ي ت ن ا ق ر و ا ي ق و ل ت ق و ل له كذا ما ص ح لا ك ذ ا ص ح ق ا ل له انت شوذا ل له وكان م ش ا ك ل ن فقالت له انت لا تريد ان يراجعك احد رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه يراجعنه فذهب عمر يريد ا ت ك د من الخبر ع ا ر ف يجب ان يكون ه ن ا ل اشياء اخرى ل ي المدينه و ي ق ل و ن انهم يقولون انهم ق و ل و ن انهم ي ق ن انهم يقولون ا ه م ي ق و ي و م ا ن يقولون انهم يقولون ا م ي و ل و ه م ي ل انهم ي ن ا ن م يقولون ا ه م يقولون ا أ ه م يقولون انهم يقولون ا ن ه ق و ل و ا ن ه و ل انهم ل و ن ا ن ه ن ا ن غ ل ب ن س ا ء ن ا ف أ ت ي ن ا إ ل ى ا ل م د يقولون ا و ج د ن ا ف ي ا ل م د ي ن ة ر ج ا ل ت غ ل ب ه م ن س انهم ق ا ل ضحك ا ل ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و يردنني و يراجعنني في ا ل ن ف ق ة قال و ا ا ل ن ف ق ة دي ق ش و ي ه و دي ب س ي ط ة و ا ن ت ب ي ج ي ا ل ر و ش ك ت ي ر ه و نحن متقشفين و تعبانين و زيدلين ا ا ل ج ر و ش د ي فقام أ ب و بكر و كان موجودا يضرب ع ا ئ ش ة و قام عمر يضرب ح ف ص ة و النبي صلى الله عليه و سلم يضحك س أ ل ح ف ص ة قال أ ت ر ا ج ع و ن رسول الله قالت نعم يراجعه كده ما صح لا كده صح شيء عجيب حتى قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و د ن ا ل م و ذ ج الثاني ل ع ا ئ ش ة إ ن ي أ ع ل م غضبك ورضاك عني قالت كيف قالت إ ذ ا غضبت تقولين ورب إ ب ر ا ه ي م ورب موسى و إ ذ ا فرحت ورضيت تقولين ورب محمد بذا شوف النسوان دي يعني طبعا ع ا ئ ش ة تقول عني ا م ر أ ة ع ج ي ب ة تقول ل اشنو ولكني لا أ ه ج ر إ ل ا اسمك يا سلام يا سلام الصديقة بنت الصديق بتقول له أ ن ا بهجر اسمك يعني الاسم بس لكن في القلب أ ن ت أ و ل ى عندي لكن شوف احتماله احتمال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ح ك ي لكم ق ص ة ع ج ي ب ة جدا في الاحتمال تستغربوا شديد هذه ا ل ق ص ة أ و ر د ه ا ابن سعدي في الطبقات تقول ان ا ل ي س و ل كان يقرأ يعني يطوف بنسائه ثم ي أ ت ي ويستقر في, بيت التي في بيتها المبيت وكان ذلك عند م ي م و ن ة م ي م و ن ة تركته جالس مشت تعمل ح ا ج ة كده جات لغته ما فيش وطبعا مزوج ب أ ك ث ر من ا م ر أ ة شوف رسول الله د ي ك م ق ا ع د ة كترت النسوان بتعلم زول ا ل أ خ ل ا ق يعني رسول الله بسوس ت س ع ة ن س و ة ت س ع ة هو بسوس كل مع بعض بدون ما يحصل أ ي تقاطعات والله ديدار ل ي ه ا أ خ ل ا ق أ خ ل ا ق أ خ ل ا ق ع ا ل ي ة طيب الحصل شنو؟ الحصل شنو إنه ماذا ي م و ن ة ج ت لقيته ما م ا فيش ماذا قالت م ي م و ن ة قالت فظننت أ ن ه ذهب لبعض نسائه ف أ غ ل ق ت دونه الباب قفلت الباب و ر ق د ت جاءني ا ل ب بسلم يطرق الباب أ ب د أ ن ترد عليه لا قتلن ه لا فتحت ولا اشتغلت بالشغل ة إ خ و ان ن ا ا ل ح اجل ان و ن هناك افضل من ا ع د ا ي ق و ل ل ا أ ف ت ح ي أ ب ج تفتح حلف ه ا ك ا ف ل ه س أ ل ت ن ك ب ا ل ل ه أ ل ا ف ت ح ت ي ه ن ا ل م ا س أ ل ب ا ل ل ان يكون هناك افضل من ا ل ان ي ك ل ا م ق ا ل ت ن ي ه ب ف ي ل ي ل ان ي ك و ف ه ب ا ك ض ن س ا ئ ك ق ا ل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م إ ن م ا ح ق ن ن ي ب و ل فخرجت أ ب و ل ف ي ذ ا ك ن ف س ي ي ا ر س و ل ا ل ل ه ف ي ذ ا ك ن ف س ي إ ن م ا حقني ن بول فخرجت أ ب و ل يا سلام يا أ خ ي لكن ح ا ج ة ح ج ي ب ة بلا حس أ ن ت دا ايزول بسمعني ا ل آ ن ب ي ن ك و بين نفسك كان جيت و ا ل م ر أ ة قفلت الباب و أ ب ت دخلك بسوجه كذا بنوبنا ي ي ك د ه بسوجه يا أخي ده كلام حجيبه د محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم يعني احتمال ما بعده احتمال و أ خ ل ا ق ما بعده اخلاق أ والله ما أ م ل ك إ ل ا أ ن أ ق و ل هذا نبينا أ س أ ل الله تعالى أ و ل ا أ ن يسعد ا ل أ ز و ا ج و أ ن يؤلف بين ا ل أ س ر و أ ن يجمع الشمل و أ ن يصلح ذات البين و أ ن يزوي الشباب و أ ن يسعد المتزوجين و أ ن يسعدنا و أ ن يمتعنا ب س ي ر ة نبينا صلى الله عليه و سلم و أ ن يزيدنا فيها علما و صلى اللهم و سلم و بارك و انعم على عبده و رسوله محمد صلى الله عليه و سلم